ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون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 أنتم قوم تفتنون، وكان في المدينة تسعة رحض يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم ما لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإننا لصادقون وما كر ما كر وما كرنا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن ندمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا.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 ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أن أنتم قوم تجهلون